فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من نم بعد وإما فداء حتى, حتى تضع الحرب أوزارها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 قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُك نَاهُمْ فَلَانَا نَصْرٌ لَّكُمْ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا, واتبعوا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ يُسْقَى وَيَسْقُوا مَاءً حَمِيمًا فَطَّعَ أَمْعَاءَهُ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 وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ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 فَإذاَا أُنزِلَ سَُةُم وَحكَمَةُ وَذُكِرَ فيِي القِدَالُ رَأيتْ رَأيتَ الذيذينَ فِي قُلُوبِهِم م رَضُنَ غُرونَ إلَيكَ نَ ظَرَ الْ المَعشِي عَلَيْهِ مِنَْ المَوْوت فَأَول لَهُم طاعةٌ وَقَول مَعرُون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 أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا؟ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ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 ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكريهوا رضوانه فأحبط, فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيمائهم ولا تعريفهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولا نبئ انكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبئوا اخباركم ان الذين كفروا صدوا عن سبي لله وشاق الرسول من بعد ما تبين من بعد ما تبين لهم الهدا لا يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تعطلوا اعمالكم ان الذين كفروا صدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا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 وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءِ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبِدِ الْقَوْمَا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ